قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا نَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذِي يَصْدُرُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَهْدُونَ لِيُجْزَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَبْلُ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 قِبْلَهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبْلِهِ لَمُبْشِرِينَ فَانظُرُوا إِلَى أَثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير